ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابسئ ان ياقف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنته لارجمنك وَهْجُبْنِي مَدْيَا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا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 إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا